يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أية أنف سُلْمُطْمَئِنَّهِ إرْجِعِي إلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لا بهذا البلد وغالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أَوَلَمْ يَرَهُ أَحَدَ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقُطِحَ مَنْعَقَبَهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا فَكُرَقَبَه او اطْرَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَه يَسِيْمًا ذَامَ قُرَبَه او مِسْكِينًا ذَامَ طَرْبَه ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَكَّلُوا وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم